المارد العيون, يا يا العيون المارد فتحاوي العيون الخيار ما بنرضى بعيش تهزل يا موت يا انتصار العيون المارد فتحاوي العيون الخيار ما بنرضى بعيش تهزل يا موت يا انتصار صورة شعب تهز الأرض عراسي بنصيون شاف الفتحه ويا بالكرامي ثوار لبنان الصامد وجنوبه بيشهد للاحرار مين شاف الفتحه ويا بالكرامي ثوار لبنان الصامد وجنوبه بيشهد للاحرار فتح العايش برا وجوه قلوب الملايين Alamie siytriyal fathaawin, raja raja alamie akbar min nahr al-Tinnin. Allah akbar alamie siytriyal fathaawin, raja raja alamie akbar min نار al-Tinnin. Äppä